جزاك الله خيرا، ثابك الله. نعم. حسنا الله ليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل رجل لبس المخيط وهو محرم، فماذا عليه؟ من لبس المخيط وهو محرم، أي لبس ثوبا أو سروالا أو قميصا؟ أو نحو ذلك من الألبسة التي تكون مفصلة على البدن أو على جزء من البدن يكون قد ارتكب بذلك محظورا من محظورات الإحرام ولا يخلو الحال هنا إما أن يكون فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو فعل ذلك لعذر لعذر فإن كان فعله جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه لا شيء عليه إذا كان يجهل ذلك لا شيء عليه لكن الواجب على الجاهل إذا علم أن يتوقف عن المضيف ارتكاب المحظور وكذلك الناس إذا ذكر أما إذا فعل ذلك متعمدا لعذر فإن عليه أن يفدي فدية الأذى وهو مخير بين أمور ثلاثة جاءت في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين يعطي كل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة لفقراء الحرم وكذلك اطعام ستة مساكين لفقراء الحرم فإذا كان تعمد ذلك لعذر يعني مثلا مرض اضطره أن يلبس المخيط أو خوف برد أو نحو ذلك فإنه يفدي فدية الأذى ولا شيء عليه أما إذا كان تعمد ذلك من غير عذر فإنه عليه أن يفدي فدية الأذى وهو آثم بارتكابه لهذا المحظور وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الوقوع في هذا الإثم أحسن الله ليكم يقول ما المقصود بالحدث الذي جاء في الحديث الحدث يتناول الحدث في الدين بارتكاب البدع ونشرها وترويجها وأنواع الظلالات وأيضا إيواء أهلها بعونهم ومدهم ومساندتهم وأيضا الحدث الذي هو الإجرام في حق المدينة أو حق أهل المدينة وسيأتي في ذلك نصوص خاصة ستمر معنا فيتناول هذا ويتناول أيضا ذاك نعم حس الله ليكم يقول هل يجوز لمن تعجل في الرمي أن يبيت في مكة من تعجل في يومين فلا إثم عليه من تعجل في يومين فلا اثم عليه فإذا كان مراد هذا السائل أنه تعجل أي في اليوم الثاني عشر ورمى وخرج من منا قبل غروب الشمس وأحب أن يبيت في مكة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر لا حرج عليه في ذلك ويبقى عليه طواف الوداع متى ما أراد أن يغادر مكة عليه أن يطوف بالبيت سبعه أشواط لأن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم البيت نعم أحسن الله ليكم يقول كيف يكون الجمع والقصر في الصلاة إذا كان الشخص مسافرا إذا كان الشخص مسافرا وقد جد به السير وضرب في الأرض جاز له الجمع والقصر والقصر إنما يكون في الرباعيه فقط أما الصلاة الثلاثية وهي المغرب والثنائية وهي الفجر ليس فيها قصر لا تقصر الثلاثية ولا تقصر ايضا الثنائية وإنما القصر في الرباعيه فتصلى ركعتان تصلى الرباعيه ركعتان وهذا فيما تعلق بشكل القصر للمسافر وأما الجمع بين الصلاتين فلا الذي يجمع بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحيث صلى الصلاتان في وقت إحداهما إما جمع تقديم أو جمع تأخير نعم. أحسن الله ليكم يقول متى يكون التوكيل في رمي الجمار؟ يكون التوكيل في رمي الجمار. إذا كان الموكل لا يستطيع أن يرمي بنفسه لا يستطيع أن يرمي بنفسه إما لضعف بدنه بسبب كبر سن أو لمرض أصابه فلا يتمكن أن يذهب لأن يرمي أو لمرأة تكون حاملا وتخشى في مشيها وذهابها للرمي أن يؤثر ذلك على حملها ففي مثل هذه الحالات يجوز للإنسان أن يوكل غيره ليرمي عنه وليس في أعمال الحج عمل تشرع فيه النيابة سوى رمي الجمار فلا ينوب أحد عن أحد في طواف ولا ينوب أحد عن أحد في سعي ولا ينوب أحد عن أحد في وقوف ولا في مبيت ولا غير ذلك من أعمال الحج إلا الرمي فإن فإنه يجوز الإنسان إذا كان غير مستطيع لضعف أو مرض أو نحو ذلك أن يوكل غيره بأن يغمي عنه أحسن الله ليكم يقول ما نصحتكم لمن جاء للمدينة للعمل وتقابله عقبات كثيرة في حين أن خارجها تكون هناك أعمال كثيرة تعرض عليه الوصية واضحة في الحديث وهي الصبر الصبر قال على لأوائها وجهدها بد أن يجد الإنسان شيء من الجهد وشيء من اللأواء وشيء من الجدة الشدة فيصبر على ذلك احتسابا في طلب الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى ولا يعني ذلك ترك فعل الأسباب بل يعمل بالأسباب النافعة المفيدة وإذا واجهته عقبات يقابلها بالصبر نعم. الله يقول بعض الحجاج يضعون نغمات في الجوال فإذا سئلوا قالوا هذا مديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما حكم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك مطلقا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ثم إذا كان الغرض اظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام فلست أرى والله أن مقامه الكريم يكون مجرد منبه لمكالمة أتت الإنسان ليس هذا مقام النبي حتى ذكر الله عز وجل ما يصلح أن يكون مجرد منبه فبعض الناس يجعل نغمة الجوال مثل تكبير أو نحو ذلك ليس هذا مقام يا مقام الأذكار ومقام ليس هذا مقامها مقامها أشرف وأمبل وأعظم من ذلك لا أن تكون مجرد جهاز تنبيه ولهذا تكون هذا المنبه في, في جيب الإنسان ثم تاتي هذه المعاني وهو مشغول بأموره وغيره أيضا إذا جواره مشغول فإذا كان المقصد محبة النبي فليست هذه طريقة, ليست هذه طريقة صحيحة لاظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام بل الطريقة الصحيحة لاظهار محبته هي ما دل عليه قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإذا كانت إذا كان المديح فيه غلو فيزداد الأمر خطورة ولا يخلو كثير من شعر المديح من الغلو ومجاوزة الحد كثير من العوام لا يدرك أبعاد الأمور ولا يكون له فهم قوي للعقيدة وللسنه فتكون هذه الأشياء عنده أمورا لا نكارة فيها والسبب في ذلك جهله وعدم بصيرته بدين الله عز وجل نعم حس الله ليكم يقول بعض الناس يقولون أن أولياء الله الصالحين يتوسل بهم فهل هذا صحيح أولياء الله الصالحون هم من شرفهم الله عز وجل وأكرمهم ببلوغ هذه الرتبة، وهم على درجتين، وهم على درجتين، جمعهما أو جمع بينهما في الحديث القدسي، الذي قال الله سبحانه وتعالى في من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.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 الذين يقومون بفرائض الإسلام واجبات الدين يفعل الفرائض والواجبات ويترك المحرمات من كان بهذه الصفة يحافظ على الفرائض ويتجنب المحرمات هو من أولياء الله هو من أولياء الله تبارك وتعالى والدرجة الثانية أعلى من هذه الدرجة وإليها الإشارة في قوله في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل هذه درجة أعلى ورتبة أرفع وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والولي الصادق ولي الله سبحانه وتعالى الصادق لا يزكي نفسه ولا يقول للناس أنا, أنا من أولياء الله فضلا عن أن يقول لهم تعالوا توسلوا بي فضلا عن أن يقول لهم لا تعبدوا الله إلا من طريقي فضلا عن أن يقول لهم خذوا صورتي وكل مرة تريدون أن تذكروا الله أذكر الله من طريق صورتي هذا ما يقول إلا ولي من أولياء الشيطان ما يمكن أن يكون ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى يقوم بهذه الأعمال أبدا ما يمكن وإذا كان عبد الله بن أبي مليكه وهو من علماء التابعين يقول رحمه الله أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه ولي الله لا يزكي نفسه الله قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفه يقدمون ما يقدمون من العبادات وهم خائفون الا تقبل منهم عباداتهم وطاعاتهم والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى لا يزكي أحد نفسه فإذا الولي سواء في حكم الشخص على نفسه بأنه من أولياء الله أو حكم الشخص على غيره بأنه من أولياء الله كل ذلك فيه تجاوز وإذا أحسن الظن بشخص لا نجزم يقينا بأنه من أولياء الله لكن ماذا نقول إذا أحسن الظن بشخص, بشخص رأينا ظاهره الصلاة والاستقامة والعبادة والمحافظة على طاعة الله هل لنا أن نجزم يقينا أن نقول هذا من أولياء الله ما ليس لنا ذلك فلا تزكوا أنفسكم أي لا يزكي بعضكم بعضا إذا ماذا نقول نحسبه والله حسيبه نقول لا ظاهره كذا نرجو الله أن يكون كذا أما أن نجزم يقينا ليس لنا ذلك أن نجزم يقينا ليس لنا ذلك الصحابة رضي الله عنهم رأوا رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات وقد ابلى بلاء عظيما في النكائه بالكفار تقتيلا و فقالوا هو من أهل الجنة قالوا هو من أهل الجنة لما راوا من بأسه الشديد وقوته في قتال الكفار فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل النار رجل وسيف ومجابها الاعداء وقتال حتى الصحابة رضي الله عنهم قالوا هو من أهل الجنة لما راوا من بلاءه العظيم في النكاة بالكفار فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار فأحد الصحابة اخذ يتبع هذا الرجل وينظر في عمله فوجد انه اصيب باصابه شديده فما تحملها فجاء بذؤابه السيف طرف السيف ووضعه عند نحره وقتل نفسه فجاء الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اشهد انك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فالانسان ما يزكي اذا راينا شخص ظاهره الصلاح والاستقامة نقول نحسبه نرجو أو نحو ذلك من العبارات التي ليس فيها جزم ولا يقين فإذا كان الأمر كذلك كيف يستقيم ان يتوسل بشخص على أن التوسل بالشخص عمل تعبدي لا دليل عليه أين الدليل على مشروعية التوسل إلى الله بالاولياء أين الدليل على ذلك أن يقول القائل في توسل الله من يتوصل إليك بفلان أو بجاه فلان من الأولياء والصالحين او غيرهم هذا لا دليل عليه لا دليل على مشروعيه هذا العمل وهو داخل تحت قول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه أما إن كان يقصد بالتوسل بالأولياء دعائهم والاستغاثة بهم فهذا نعم يسميه بعض الجهال توسلا لكن حقيقته الشرك بالله دعاء غير الله حتى وين سماه فاعله توسلا هو الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وبعث الأنبياء من قبله بتحريمه ولهذا بعض الناس الجهال تجد يقول في دعاءه مدد يا شيخ فلان الحقني يا فلان وإذا قيل له ماذا تفعل قال توسل به يسمي ذلك توسلا لكن الحقيقة أن هذا العمل الذي يمارسه هو الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه وتحريمه نعم حس الله ليكم يقول رجل حج ولم يطف طواف الوداع وهو الآن بالمدينة فماذا يفعل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما والمراد بالنسك هنا واجبات الحج واجبات الحج ومنها طواف الوداع فهذا السائل ترك واجبا من واجبات حجه فعليه أن يذبح شاتا بمكة توزع على فقراء الحرم نعم حسن الله ليكم يقول شخص رمى الجمرات الثلاث في جمرة واحدة وهي الصغرى في أول وثاني أيام التشريق فماذا عليه يعتبر ترك الرمي إذا كان جمع الواحد وعشرين حصاتا في جمرة واحدة الجمرة الصغرى يكون قد ترك الرمي في يوم التشريق لجمرتي الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة وهو بهذا قد ترك واجبا من واجبات حجه ومر معنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك نعم حس الله ليكم يقول هل الصلاة في بقية مساجد المدينة والتي تعد داخل الحرم تكون بألف صلاة الفضيلة التي هي بألف أو خير من ألف إنما هي في, المد... في مسجد النبي خاصة عليه الصلاة والسلام والزيادات التي زيدت المسجد تتناولها هذه الفضيلة لأن الزيادة لها حكم المزيد انما المساجد الأخرى فلا تتناولها هذه الفضيلة نعم صلى الله عليكم يقول اسمي عبد الله والعبودية هنا ليست لله فماذا أصنع يجب أن تغير هذا الاسم فكل اسم معبد لغير الله تبارك وتعالى يجب أن يغير فورا وتحول وتغير الاسم إلى اسم معبد لله فيكون اسمك عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الإله أما البقاء على هذا فلا يجوز يجب أن تبادر إلى تغيير هذا الاسم نعم الله ليكم يقول ما حكم شرب السجائر أثناء لباس الاحرام شرب السجائر في كل وقت حرام لكنه في وقت لبس الاحرام وفي البلد الحرام وفي الوقت الفاضل و الأوقات الفاضلة أشد قبحا يكون اشد قبحا وإلا شرب السجائر محرم في كل وقت كما بين ذلك أهل العلم وقرروا في مؤلفات خاصة وذكروا عليه الشواهد والدلائل من عمومات في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تدل على حرمة التدخين وحرمة تعاطيه وحرمة بيعه وحرمة شرائه وهو عمل لا خير فيه أبدا بل هو إضاعة للمال وإضرار بالصحة وإلقاء للنفس بالتهلكة وقتل للنفس قتلا تدريجيا ومضاره الصحية والنفسية والسلوكية لا حد لها ولا عد والواجب على من ابتلي بهذا الدخان أن لا يستمر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تعاطيه وأن يحاسب نفسه وأن يلومها ماذا استفدت من هذا الدخان منذ بدات أن أشربه إلا إضاعة المال والإضرار بالصحة إلى غير ذلك من المضار الكثيرة التي يجنيها المدخن على نفسه نعم الله عليكم. يقول من سافر لزيارة مريض مع ملاحظته التقرب إلى الله بهذه الزيارة فهل هذه الزيارة جالسة؟ لا لا يدخل هذا زيارة مريض أو السفر للعلاج أو السفر لصلة الأرحام أو غير ذلك لا يدخل وإنما الكلام السفر إلى بقعة معينة في الأرض السفر إلى بقعة معينة في الأرض من أجل التقرب والتعبد فلا يسافر لأي بقعة ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن بعض الصحابة أنكر من سافر إلى جبل الطور من سافر إلى جبل الطور واستدل بهذا الحديث في إنكاره له، فليس الأمر خاص بالمساجد، وإنما الأمر خاص بالسفر إلى بقعة. أما سفر الإنسان لزيارة مريض أو صلة رحم متقربا الى الله عز وجل بصلة أرحامه يسافر لزيارته ماذا لا يقال سافر إلى إلى بقعة؟ نعم. صلى الله ليكم يقول هل اللعن الوارد في الحديث المتعلق بالأحداث في الدين؟ خاص بالمدينة أم هو عام في كل مكان كما في الحديث لعن الله من آوى محدثا في حديث علي الذي أشار إليه السائل لعن عام لإيواء المحدث في أي مكان لكن ورود هذا اللعن في هذا السياق يدل على خصوصية للمدينة وأن هذا الأمر يكون في المدينة أعظم وأشد منه في غيرها نعم صلى ليكم يقول رجل بعدما اكمل العمره لبس الثياب ونسي حلق شعره ماذا عليه يكون قد ترك واجبا من واجبات العمره لان العمره لها واجبا الاحرام من الميقات والحلق أو التقصير ومن ترك واجبا في العمره أو الحج فإن عليه دما اذا كان الوقت قريب نسي ولبس الثياب والوقت قريب يرجع ويحلق أما إذا كان الوقت فات عليه وقت وزمن فيكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات عمرته وعليه دم شاة يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما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 ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علنا وما أنت علم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها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 اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم وأبعد عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومؤيدا ومعينا اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك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 أستغفرك أتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين